بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعلم إننا عاملون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 فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاه الذين لا ياتون الزكاه وهم بالاخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَدًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فيها رواس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 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصافيح وحفظا ذلك تقدير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 انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيانهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء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 نَجْعَلْ لَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ مَآرِبَ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ألا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 وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 إنِ الذيينَ كَخَروا بكرِلََّ جَ أَهُم وَإِهُ لَتاب حزيز لَا يَأتي البَطِلُ مِنْ بَيْن يديْهِ وَلا مِنْ خَْف تَ زِيلم مِن حَكيمٍ حميد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 والَّذنَ لا يُؤمنِنونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُوا وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَا أُلائِكَُونَ دَوْونَ مِ مكَانم دَعيدَ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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَنْ كَانَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ